يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم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 إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدهم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتقمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله ان الله عزيز حكيم ان يغشيكم نعاس امنه منه وينزل عليكم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم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 سأُلقي في قلوب الذين كفروا فَفَضِّرْ بُوَّ فَوْقَ الأَعْمَاقِ وَفَضِّرْ بُوَّ مِنْهُمْ أُلَبَنَانَ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَرَّ اللَّهِ وَرَسُولَهُ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 الذين آمنوا إذا لقيت من الذين كفروا ذهبا فلا تولوهم فلا تولوهم الأذباو وما يوليهم يومئذ دبره إلا متحيزا لقتال أو متحيزا إلى قيء أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وَالَّذِينَ يُبْنُونَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُم وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ إِذَا تَسْتَفْتِحُونَ فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ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 يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تمنوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر والذوالب عند الله الصم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 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّمُوا إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وذكروا إباء قليل مستضعفون في الأرض تخاصون أي يتقطفكم تخاصون أي يتقطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصر وأيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُم تَشْكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُ اللَّهَ وَالْوَسُووَ لَا تَخُونُ أَمَانَتِكُمْ وَتَخُونُ أَمَانَتِكُمْ تَعْلَمُونَ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 وَإِذَا تُتَّلَعَ لَهُمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَأْ أُلَاقُنَا مِثْلَهَا ذَا إِلَّا ذَا الْأَوَّلِينَ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 ليميِّز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعضه، فيرُقمه جميعاً، فيرُقمه جميعاً، فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون.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 ما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أن ما من شيء فأما لله خمسه ولغوسول ولذي القربى ولذ القربة واليتامى والمساكين وبن السبيل إن كنتم آمنتم إن كنتم آمنتو بالله وما أزلنا على عبدينا يوم القرآن وما أنزلنا على عبدينا يوم القرآن يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذا توب العدوى الدنيا وهو بالعدوى القصوى ووَكَبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ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 وَإِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ أَنَّكُمْ إِذْ تَلْقَونَ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُخَنِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ وَيُخَنِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِنَّ اللَّهَ تُرْجِعُ الْأُمُورَ يا أيها الذين آمنوا إذا للقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا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 وَإِذَيْنَنَا لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ نَغَالِبُ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ كَصَى عَلَى عَقِبَيْنِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ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 وما يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يضربون وجوههم وأدبارهم ودوق عذاب الحريق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 كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلتناهم بذنوبهم فأهلتناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكلهم كانوا ضالين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون <تصفيق> الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عدهم في كل مرة ثم ينقضون عهدهم في كل مروة وهم لا يستقون فإما تسقفنهم في الحرب فشرذ بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تصعفن مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَنَبِذ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَّ وَأَعِدُّ لَهُمْ مستقعتم من قوته ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدكم وأخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحون السلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وَإِنَّهُ يُرِيدُ أَن يَفْتَدَعُكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّذَكَ بِنُصرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ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 وَإِنْ يَظْهَرْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَظْهَرُ الْثَنِيَةَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسَرَاحَةٌ حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكنوا مما ظننتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي كل من في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله إيه يعلم الله في قلوبكم خير يأحكم خيرا مما أخذ منكم ويؤمل لكم والله ظاهر الرحيم وَإِن يُرِيدُ خِيَانَتَكَ فَقَدْ طَالَ اللهُ مِنْ قَبْلُ فَأَنكَلَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وجاهدوا بأموالهم وأموالهم في سبيل الله والذين أوى ونصروا والذين أوى ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولا يفهم من شيء ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروه وإن استو صروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم مثال والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعد إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آوموا